وما يتذكر الا اول الالباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القرآن للامام القرطبي ياتي معكم محمد ولائي الدين سمير البنا، جمال حماد محمد مواثي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعضاد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثانية من مسائل الجزء الثاني من الآية التاسعة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن جواز أخذ الفدية على الطلاق بالضبط يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إن جمهور العلماء اتفق على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز وأجمعوا على تحضير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها وأورد الإمام ما حكاه بن المنذر عن النعمان من أنه إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه بارك الله فيك يا ولدي وزادك فهما في الدين نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. المسألة الثالثة يا إخواني قوله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. حرم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيم حدود الله. وأكد التحريم بالوعيد لمن تعد الحد والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه الا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهه يعتقدها فلا حرج على المرأة أن تفتدي ولا حرج على الزوج أن يأخذ والخطاب للزوجين ثم قيل هذا الخوف هو بمعنى العلم أي أن يعلم الا يقيم حدود الله، وهو من الخوف الحقيقي، وهو الإشفاق من وقوع المكروه، وهو قريب من معنى الظن. ثم قيل: إلا أي يخاف استثناء منقطع أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. وقرأ حمزة. إلا أي يخاف بضم الياء على ما لم يسم فاعله والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام واختاره أبو عبيد قال لقوله عز وجل فإن خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين ولو أراد الزوجين لقال فإن خافا وفي هذا حجة لمن جعل الخلع الى السلطان وهو قول سعيد بن جبير والحسن وقال شعبه قلت لقتاده عمن اخذ الحسن الخلع الى السلطان قال عن زياد وكان واليا لعمر وعلي وقال النحاس وهذا معروف عن زياد ولا معنى لهذا القول لان الرجل اذا خال عمرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من قال هذا إلى السلطان وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال لا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا ان يخاف غيركم ولم يقل جل وعز فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية فيكون الخلع إلى السلطان وقال الطحاوي وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع وهو قول الجمهور من العلماء المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما أي على ألا يقيما حدود الله أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما وترك إقامة حدود الله واستخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه قاله ابن عباس ومالك ابن أنس وجمهور الفقهاء وقال قوم إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرا ولا أغتسر لك من جنابة ولا أبر لك قسما حل الخلع وقال الشعبي ألا يقيم حدود الله أي ألا يطيع الله وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة وقال عطاء بن أبي رباح يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك ولا أحبك ونحو هذا فلا جناح عليهما فيما افتدت به روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة الثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقة قالت نعم وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد فيقال إنها كانت تبغضه أشد البغض وكان يحبها أشد الحب ففرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع فكان أول خلع في الإسلام روى اكرمة عن ابن عباس قال أول من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عده إذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال أتر الدين عليه حديقته قالت نعم وإن شاء زدته ففرق بينهما وهذا الحديث أصل في الخلة وعليه جمهور الفقهاء قال مالك لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه فانه يحل له أن يأخذ منها كل ما اثتدت به كما فعل نبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس وإن كان نشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها. وقال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر ابن عبد الله المزني عن الرجل تريد امراته أن تخادعه فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت فأين قول الله عز وجل في كتابه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله؟ فلا جناح عليه ما فيما افتدت به قال نسخت قلت فأين جعلت قال في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ قال النحفاس هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ لأن قوله فإن خفتم ليست بمزالة بتلك الآية لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في قوله تعالى وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج لأن هذا للرجال خاصة وقال الطبري الآية محكمة ولا معنى لقول بكر إن أرادت العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم المسألة الخامسة تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر وأنه شرط في الخلع وعذب هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس فضربها فكسر نغضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها قال ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر كما دل عليه حديث البخاري وغيره وأما الآية فلا حجة فيها لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع فخرج القول على الغالب والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا المسألة السادسة لما قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به دل على جواز الخلع باكثرها مما اعطاها وقد اختلف العلماء في هذا فقال مالك والشافعي وابو حنيفة يجوز ان تفتدي منه بما تراضي عليه كان اقل مما اعطاها او اكثر منه وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة واحتج قبيصة بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال مالك ليس من مكارم الأخلاق ولم أرى احدا من أهل العلم يكره ذلك الله الله. وهكذا يا ولدي فقد مضى الوقت سريعا كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع الإمام القرطبي وكتابه